أيها الإخوة هذا هو الشريط السابع عشر من تفسير سورة آل عمران فالجواب على هذا من وجهين الوجه الأول أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام ودلالة النبوة على النبوة من باب دلالة المطابقة ودلالة المطابقة أقوى بلا شك لأن دلالة الالتزام قد يمانع فيها الخصم، قد يقول هذا ليس بلازم، فلهذا اختار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وسط النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده الذي أرسلت واضح جماعه المبادئ، <تصفيق> لو قال رسولك الذي أرسلت يدل على النبوة بأي بأي <تصفيق> في أي في أي طريق، لطريق الالتزام لأن كل رسول نبي. لكن إذا قال بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة لأنه صرح بها بلفظه ومعلوم أن الدلالة للمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة لجواز منع الملازمة طيب الوجه الثاني أنه إذا قال برسولك الذي أرسلته لم يكن وصفاً مخصصاً لمحمد صلى الله عليه وسلم إذ قد, إذ قد يراد بذلك جبريل مثلاً جبريل رسول مرسل كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين فجبريل مرسل فلو قال برسولك الذي أرسلته لم يحدد أن هذا الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام أما إذا قال بنبيك الذي أرسلت تحدد الوصف بمن؟ بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأن جبريل لا يسمى نبيا وإنما يسمى رسولا وبهذا يزول الإشكال الذي أشرنا إليه وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي, التي عليها المتكلمة لأن الحديث حديث البراء اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين طيب من فوائد الآية الكريمة الحرص على صحبة الأخيار الحرص على صحبة الأخيار منين تبنى مع الشاهدين اكتبنا مع الشاهد، ولا شك أن صحبة الخيار خير حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلها بحامل المسك قال مثل الجلي الصالح كحامل المسك إما أن يبيعك أو يحذيك يعني يعطيك مجانا هبة أو تجد منه رائحة طيبة كل هذا طيب الجلس كنافخ الكير تعرفون نافخ الكير؟ والله الظن ما ما ما تعرفون كلكم. ولهذا يحسن أن تذهبوا إلى سوق الصناع في الرياض من أجل أن تشاهدوا الكير. هاه؟ لأنظمة عندنا هنا شيء. على كل حال الكير هو عبارة عن جلد مثل الغرب. أوكيه طيب الغرب يعني الذي يكون دل دل نعم يرفع به الماء وهذا موجود قبل قبل سنة أو سنتين وضعوا ثواني أينه هذا الغرب المهم إنه هو مثل الغرب مثل الغرب فيه طرف مفتوح وهي ترى متصل بأنبوب يتصل بمكان الضوء بمكان النار. هي كذا ثم يضمه ثم يدفعه. إذا دفعه يكون قد حمل هواء عن طريق هذا الأنبوب. هذا الأنبوب قلنا إنه يأتي إلى محل النار. تلتهب النار. تلتهب بشدة. وغالباً ما يكون اثنين واحد هنا على يمين الرجل وواحد على يسار ويقول هكذا دائماً دائماً تكون الضوء دائماً تلتهد نافخ الكئير يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة يحرق ثيابك متى إذا طار عليك شرر من هذا أو تجد رائحة كريهة ولهذا ينبغي الإنسان أن يختار من الجلساء أصلحهم لأن الجلس الصالح لا كله خير وجلس السوء شر فإختر الجلساء الصالحين وإذا غبنت بأحد ثم جلست معهم مرة بعد أخرى وتبين أنهم لا يعينونك على طاعة ولا يمنعونك من معصية فلتمس خيرا منه لأن الإنسان أحيانًا يتصل بناس أصدقاء يتصل بناس أصدقاء يغتر بهم مثلاً فإذا بهم لا يفيدونه بل يضرونه ولهذا ينبغي أن تكون مجالس الإنسان عامرة بالبحث النافع بالأسئلة بإرادة النعم بإرادة الأسئلة التي تفتح الذهن. لا أن يكون شغل شغل الإنسان الشاغل أو في المجالس قال فلان وقال فلان وين راح فلان وين جاء فلان فلان أخطأ في كذا فلان أصاب في كذا فلان عنده علم معرفة فلان ما عنده معرفة فلان طويل فلان قصير نعم فلان غني وفلان فقير ما هو صحيح هذه ضاعت وقت وربما يكون فيها غيبة فتكون ضرة وما من قوم يجلسون مجلسا لا يكون فيه فيها لا يكون الله فيه إلا كان عليهم حصة يوم القيامة لأنه فاتهم الخير فاتهم م. الخير نعم نعم أكتبنا مع الشاهدين كلما شاهد لبوصل بالحق نعم يدخل لهذا الشاهد في بعض الكفار الذين يشاهدون لبعض الأنبياء بالحق نعم <تصفيق> <تصفيق> لو كان الشهادة هو الحق لتبع لكن شاهد له بالحق <تصفيق> ما نعم. طيب الشيخ بالنسبة لي، الشيخة أنظر لك إن حضرتنا الرسول والنبي، من الرسول منوح عليه ومرتبط به، والنبي منوح عليه ولم يمرت بطية. قام ياسلم صيح مسلم ما من النبي إلا كان ع ما من النبي إلا كان محروما، إلا كان حكما علما بين أمة خير ما بين لهم وينهمع الشر ما أنشر ما أنشر فدليل ذلك أن النبي كذلك بين ل ما يبين لهم الرسول؟ لا. ما يدل أن أن هذا الحديث أن لا فرق بين النبي والرسول؟ لا ما يدل؟ لأن لأن هذا الحديث إن قلنا إنه بين بأمر الله فهو، فسوص. ها؟ فسوص. فهو رسول. وإن قلنا بين تطوعاً من غير أن يلزم بذلك، لكن لمحبة الخير بين، فهو نبي. مع أن مراد بهذا الحديث الذي ذكرتها النبي الذي هو الرسول ولهذا يذكر الله كثيرا النبيين دون الرسل ويدكر الرسل دون النبيين ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وفي آية أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نعم؟ النبي. الدلالة على النبوة المطابقة والكذب. كيف؟ والدلالة النبي على النبوة المطابقة والكذب. إيه نمطابقة. مطابقة. نعم. كل الدلالة. إيه دلالة هذه دلالة؟ دلالة. نعم. إيه نادروها؟ هناك في تفسير قريش تعالى الحواريون إنها من الحور هو شديد البياض. نعم والحواريون قلوبهم بيضاء نقيه نعم لم تدنس بالمعاصي نعم الشيخ الآية التي ستاتي ماكر والله مكر الله أي بكينا هذا لا مكر غير حواريين لا لا غيره الشيطان الرجيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين اقان الله يا عيسى ان متوفيك ورافعك وراطعك إليَّ ونظهِرُك من الذين كفروا وجعل الذين تتبعوا وجعل الذين تتبعوا كفوا الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليَّ مرجعكم فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذُونَ فأما الذين كفروا فعذبهم عذابا شديدا عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفّيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. يعود <تصفيق> بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وما كروا وما كر الله والله خير الماكرين. ما كروا الضمير عود على الذين كفروا بعيسى. والمكر هو أن يتوصل إلى الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة يعني بأسباب خفية ينتقم من خصمه والمضادلة بأسباب خفية ويشبه الخيانة الخداع شبه الخداع. فإن نسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لاشع لأسباب خفية وقوله ومكروا ومكر الله يعني أن الله سبحانه وتعالى مكره مكر بهم حينما مكروا بعيسى والله خير الماكرين يعني أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالأسباب التي تحيط بإعدائهم. فإذا قال قائل من الذي دلنا على أن الضمير في قوله مكر يعود على الذين كفروا بعيسى؟ فالجواب على هذا سهل سهل لأن لأن قولة ومكر ومكر الله لا يمكن أن يصدر من قوم قالوا آمنا بالله. واشهد بأننا مسلمون وقالوا ربنا آمننا بما أزلت واتبعنا الرسول لا يمكن هذا بل لا يصدر إلا من قوم كفروا وهو وهو وهو قول فلما أحس عيسى منهم الكفر فإن قيل ما هذا المكر الذي مكروه فالجواب على هذا أنهم مكروا بعيسى حيث تمالؤوا على قتله تمالؤوا على قتله فأنجاه الله منهم ومكر بهم فجعل شبهه في رجل إما منهم من الذين جاءوا لقتله وإما من أصحاب عيسى ألق الله شبهه على واحد منهم فقتل المهم أن هؤلاء تمالوا على القتل وجاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فدخلوا عليه لم يشعروه أنهم يريدون قتله لأن لا يسنجد بأحد أو يدافع عن نفسه وما أشبه ولكن الله عز وجل ألقى شبهه على واحد منهم أو على واحد من أصحابه الحواريين في هذا قولا للمفسرين منهم من قال إن الله ألقى شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم جعل الله شبه عيسى في هذا الرجل فلما أرادوا أن يقتلوه قال أنا صاحبه قالوا كذبت لست صاحبا بل أن عيسى فقتلوه وصلبوه وهذا مكر أو غير مكر مكر عظيم أعظم من مكره لأن هذا الرجل الذي جاء لأن هذا الرجل الذي جاء متزاعماً هؤلاء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل صار هو القتيل وهذا القول أقوى من حيث من حيث إن فيه مكرا بهؤلاء عظيما. أما القول الثاني فيقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام لما أحس بأنهم دخلوا عليه ليقتلوه قال لأحد أصحابه من يقبل أن يلقي الله عليه شبهه فأضمن له الجنة فانتدب واحد منهم لذلك وألقى الله شبهه عليه وقيل بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى حتى أن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول أيكم عيسى أيكم عيسى أيكم عيسى لم يعلموا هذا قولان رئيسيان القول الأول أن الشبه ألقي على من نعم على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه فقتل والقول الثاني أنه على رجل من أصحاب عيسى ثم هل ألقي على الشبه على الجميع؟ فاشتبه على الذين دخلوا، أو أنه ألقي على واحد منهم؟ فيها أيضا قولان، ومسألة ليس فيها نص عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالله أعلم. لكن قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد من من مع عيسى يشبه عيسى فاشتبه عليه من هو عيسى المهم من هذا هو مكرهم أنهم جاءوا إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ليقتلوه على وجه لا يشعر بذلك أما مكر الله بهم فهو أنه ألقى الشبه إما على واحد منهم أو من أثباء عيسى فقتلوه فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون قتلنا عيسى وصلبوه وهم ما قتلوه وما صلبوه وفي قول الله عز وجل ومكر الله فيها من صفات الله إثبات المكر لله عز وجل والبحث في هذا أولاً هل المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازات على مكر فسمي المجازات على المكر مكرا من باب المقابلة اللفظية للمعنوية فهو كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه والمقتصر لنفسه لا يسمى معتدع لكنه يشبهه في اللفظ من باب المقابلة اللفظية للمعنوية أو أنه مكر حقيقي لأن صنيع الله بهم مكر حيث كان القتيل منهم على أحد الأقوال أو اشتبه عليهم الأمر على القول الثاني والصحيح في هذا أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه، ولسنا أعلم بالله من نفسه، هو أعلم بنفسه، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً، ولكنه يجب أن ينزه عن كل نقص، فالمكر هل هو من الصفات من صفات النقص على سبيل الإطلاق؟ يعني ليس فيه مدى إطلاقاً؟ أو هو نقص في حال دون حال الثاني هو الحقيقة أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كماء والمكر في غير موضعه صفة نقص بأن المكر في غير موضعه خيانة, خيانة والخيانة صفة ذم ولهذا لم يصف الله بها نفسه ولا في باب المقابلة وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل بعدها فأمكن منه ولم يقل فخانه لأن خيانة صفة ذنب مطلق بخلاف ومكر ومكر الله فقاب الله مكرهم بمكر ولم يقابل خيانتهم بخيانة إذن يقول نجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكر وذلك في مقابلة مكر أعدائه فنقول إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته أما من أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق، فنقول إن الله ماكر ونطلق، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لاحتمال النقص. احتمال نقص، لأن المكر كما قلنا ليس كماناً في في كل حال ولا نقصا في كل حال. فإذا أطلق، صار قابلا لأن يكون نقصا فإذا قيد في الحال بالحال التي يكون فيها كمالا، لم يحتمل أن يكون نقصا. إذن نقول المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق، ولكن في الحال التي وصف الله نفسه فيها به، ولهذا جاء في الحديث الحرب خدعة. وكل يعرف أن الخدعة في الحرب كمال ولا نقص كمال ويذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما خرج إليها عمر بود ليبارزه وتعرفون المبارزة إذا التقى الصفان إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة من يبرز لنا من يبرز فلان المبارزة سبب للفتح والنصر أو للهزيمة لأن إذا تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قوة نفوس من أصحابه وضعف نفوس الآخرين لما خرج إلى مبارزة أمره خرج علي بن طالب رضي الله عنه صاحبه وقال ما خرجت لأبارز رجلي فظن عمرو بود أنه قد تبعه أحد من قومه فالتفت لينظر لحقه أحد لما التفت ضربه علي بالسيف حتى طن رأسه نعم هذه خدعه ولا لا محموده ولا غير محموده محموده لأنه جاء ليقتله هو جاء يقتل علي فتخلص منه بهذه الخدع هذا يعد منقمة لعلي بن أبي طارق وصفة وحين وحينئذ نقول المكر في موضعه مدح وكمال طيب يقول والله خير الماكرين هذه صفة ثابتة مطلقة يعني ما تحتاج قيد لأنها وصفت بكمال ما هو الكمال خير خير فالله خير الماكرين يعني ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه طيب المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية الفعلية لأنها تتعلق بمشيئته وكل صفة لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة كل صفة من صفات الله لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة لأن مقدر السبب والله، الله فإذا قدر السبب فقد شاءه ويترتب عليه ما يترتب من الصفات طيب ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفين يحكمل أن تكون إذ متعلقة بمكر بمكر الله بمكر الله يعني ومكر الله إذ قال الله يا عيسى أني متوفيك ويحتمل أنها متعلقة بمحذوف تقديره أذكر يا محمد منوها بفضل عيسى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليك ومطهرك من الذين كفروا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك قال بقول مسموع ولا غير مسموع بقول مسموع سمعه عيسى قال بقول مسموع يعني يخاطب يا عيسى إني متوفيك يقول إني متوفيك فما معنى هذه الوفاة فيها للعلماء ثلاثة أخوان فيها للعلماء ثلاثة أخوان القول الأول قابضك إني قابضك مأخوذة من قولهم توفى الدائن دينه أي قبضهم وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء ورفعه حتى ينزل في آخر, في آخر الزمان القول الثاني متوفيك وفات نوم يعني منيمك لأن النائم متوفى قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقال وهو لن بالليل ويعني ما جرحتم بالنهاء ثم يبعثكم فيه القول الثالث أنها, أنها وفاة حقيقية توفاه الله وفاة حقيقية وسيحيه في آخر الزمان وينزل إلى الدنيا والصحيح أنها وفاة نوم وأن الله عز وجل لما أراد أن يرفعه إلى السماء أناه ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء لأن الانتقال من الأرض إلى السماء ليس بالأمر الهين لقول المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيه فيما بين السماء والأرض وفي السماوات أيضاً فأناه الله ثم قبض ثم رفعه نائما حتى وصل إلى السماء طيب. لكن هذا القول لا ينافي القول الأول الذي يكون مع... الذي معناه قابضوك لأن نهايتهما واحدة أما القول الثالث أنها وفاة موت فقول ضعيف قول ضعيف يضعفه قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موت وهذا يدل قبل موته أي عيسى وهذا يدل على أنه لم يمت ولأن الله تعالى لم يبعث أحداً بعد الموت فيبقى كما في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ولأنه يعني إطلاق الوفاة على النوم كثير في القرآن يعني ليس بمعنى غريب حتى نقول لا صف الحمد لله عليه بل هو معنى له كثرة في القرآن انتبه حسن طيب يقول إني متوفيك ورافعك إليك رافعك إلي رافعك مضافة الكاف كما أن متوفيك مضافة الكاف فكيف تعلمون الكاف فيهما على أنها في محل جر أو في محل نصب، ها؟ أليس هو مفعولا به؟ متوافق ومرفوع، ها؟ فهل هو ما في محل نصب ولا في محل جر؟ ها؟ هو في محل جر هو في محل جر، لأن عمل الاسم فيه. أقوى من عمل المعنى يعني العمل الاسم اللي هو اللفظ أقوى من عمل المعنى ومن المعلوم أن الاسم دائما يضاف إلى فاعله ويضاف إلى مفعوله طيب قال ورافعك إلي إلي إلى, إلي, إلي أين مكان ها؟ إلى السلام لأن الرب يكون من, من, من نازل فمعنى رفعك إليه يعني في السماء، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلى السماء إلى الله، ومطهرك من الذين كفر، يطهرك منهم، التطهير هنا تطهير معنون، لا لا تطهير حسي، وذلك لأن الذين كفروا ليسوا يلتقون عيسى. بالقاذورات الحسية لكنهم يطهرون لكنهم يلطخون بالقاذورات المعنوية قالوا إنه <تصفيق> قالوا إنه كذاب، وأنه بنزين زينة وعياذ بالله وأن أمه زانية واتهموه بأشياء كثيرة فطهره الله منه وذلك بما أنزل من براءته في أهده وفيما بعد عهده. طيب وقول مطهرك من الذين كفروا كفروا بمن كفروا بعيسى. لأن الحواريين آمنوا به كما سبق وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم الطيام هذه أيضا من جملة ما قال الله له جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا جاعل هنا مضاف إلى الفاعل أو إلى المفعول إلى مفعول إلى المفعول طيب فوق محلها النصب يا يضرف متعلق المحذوف على أنه مفعول ثاني لأن جاعل اسم فاعل من جعل وجعل تنصب مفعولين طيب إذن فوق ظرف متعلّط المفعول الثاني فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة اتبعوا اتبعوا شريعته فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فوق الكفار إلى يوم القيامة هذه الآية يطبل بها النصارى ويقولون نحن لنا العلو إلى يوم القيامة مهو إلى أنبعث محمد إلى يوم القيامة فنقول نعم صدق الله العظيم إن الذين يتبعون عيسى لهم النصرة على على الكافرين إلى يوم القيامة ولكن من الذين يتبعوا عيسى هم الذين ردوا بشارة وكذبوا ما من بشر به، من بشر به، أبداً أنتم لم تتبعوا عيسى، ووالله لو خرج عيسى لكان يقتلكم، حتى ترجعوا للإسلام، ولهذا في آخر الزمان لا يقبل إلا الإسلام، ما يقبل الجزية ولا ويكثر الصليب ويقتل الخنزير في آخر الزمان ما يقبل، حتى الجزية اللي كانت تقبل قبل نزوله ما تقبل. من شدة كراهته لما عليه النصارى واليهود الآن نحن نقر اليهود والنصارى بالجزء نقول ابقوا على دينكم لكن أعدوا الجزء عن يدن وأنتم صاغرون لكن في إذا نزل عيسى ما يقبل هذا يقول أسلم الله في القتل لكراهته لما هم عليه لا يدع أن يقررهم ولا على هذا طيب المهم أن نقول إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام بعد بعثة محمد أما قبل بعثة محمد فنعم لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون وأنهم على الحق قبل أن يحرفوا ويبدلوا طيب فإذا قالوا كيف تجيبون عن قوله لا يوم القيامة قلنا نعم آمنوا بمحمد ولكم نصره إلى يوم القيامة فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي الذين انتسبوا إليه وتكونوا لهم الغلبة على الكافرين لا على المسلمين الكافرين لا على المسلمين يعني مثلا النصارى يغلبون اليهود أن النصارى يغلبون الوثنيين وما أشفى ويخرج من هذا من؟ المسلمون. ويكون الله تعالى قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق الذين كفروا به فما الجواب الجواب لا يمكن هذا لا يمكن مو بعيد متعدد لأن هؤلاء ما اتبعوا عيسى ألم تسمعوا أن الله يقول يوم القيامة وإذ قال الله يا عيسى بن مارين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما لا لديك بحق إن كنت قلته فقبعدنت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وهل النصارى يقولون بهذا أبدا إذن ما اتبعوا فالآية وإن كان قد يتراءى لبعض الناس أن يقول إن النصارى يغلبون غيرهم من الكفار لهذه الآية فإن نقول لا يعني الله جاعل الذين اتبعوك والنصارى الآن لم يتبعون ثم إن الآية يعني لو فسرت بهذا التفسير لكان الواقع يخالفها فالأمة الصليبية لم لم تظهر على الأمة الشيعية الشيعية لم تظهر على الأمة الشيعية بل هي خائفة منها فأين الفوقية ما في فوقية الآن كل دول أوروبا الغربية بأسطولها وحلفها الأطلسي عاجزت أن تكون فوق الشيعية وحلفها وارسا عاجزت كل واحد منهم الآن يخاف من الآخر وقد يكون أتى في يوم من الأيام أن أوروبا تخاف من الشيعية أكثر مما تخاف منها هذا اليوم فالحاصل أن الآية لا يمكن أن تحمل على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال ثم قال ثم إلي مرجعه ثم يعني بعد يوم القيامة إليه مرجعكم ويوم القيامة هو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين ليجازوا على أعمالهم وسمي يوم القيامة لثلاثة وجوه الوجه الأول أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين كما قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين والوجه الثاني أنه يقوم فيه الأشهاد يقوم فيه الأشهاد فالرسل يشهدون على أممهم وهذه الأمة تشهد على الأمم السابقة قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إيش؟ ويوم يقوم الأشهاد وسمي والوجه الثالث أنه يقام فيه العدل. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فهو يقام فيه العدل. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو, وهو الصادق البار المستوق عليه صلواته وسلم قال والله لا تأدين الحقوق إلى أهلها حتى إنه لا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا عجل أكبر العجل فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة عدها علينا يلا أين سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة يقام فيه العدل نعم والثاني نعم ثاني محبوب لإيش الدليل طيب يقوم فيه الأشهار. الدليل. طيب. دليل الأول لعبد الله دا ترزاو. دليل الأول اللي قال الأخ يقام فيه العدل. إقامة في العدل مدليل. القصة ليوم القيامة. طيب. ثم قال عز وجل ثم إليّ مرجعكم يعني ثم بعد هذا الغلبة في الدنيا أو المغالبة في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق بعض بعد ذلك إليّ مرجعكم أي مصيركم وكل المصير إلى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى وأنا إلى ربك المُنتهى وما اختلث فيه من شيء بحكمه إلى الله الأمر إلى الله أولا وآخرا لكن ظهور هذا الرجوع لا يكون إلا يوم القيامة يتبين فيه للناس جميعا أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى يجازب كل نفس بما عملت، ولهذا قال ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الله أكبر وما أعدل هذا الحكم أحكم بينكم بين من بين الخلاء فيما كانوا فيه يختلفون وهل الناس يختلفون في شيء؟ نعم فمنكم كافر ومنكم اختلاف عظيم فيحكم الله عز وجل بين هؤلاء وهؤلاء ويحكم كذلك بين الرسل وأتباعه فتقيم الرسل البين على أنها بلغت الرسالة، وقد ينكر أتباع الرسول ينكرون ذلك، لكن لا يتسن لهم لا لا يتم لهم مقصودهم فالحكم يوم القيامة بين الناس المختلفون فيه إلى الله، وقول فأحكم بينكم هذه فعل مضارٍ، فهل يشتق منها اسم من أسماء الله القاعدة أن الفعل لا يشتق منه لكن قد وجد اسم من دون الرجوع إلى هذا هذا الفعل وهو الحكيم فإن الحكيم مأخوذ من الحكم والحكمة من الحكم والحكمة ومن أسماء الله الحكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن الله هو الحكم وإليه الحكم وهذا من الحكم فالله هو الحكم الذي يرجع الناس إليه في تحاكمهم واعلم أن الحكم لله إن قسم قسمين يأتي جل الشرف نعم ها نعم يا خير مأكرين إذا كان المقام تضيف مثلا خايف أنت من مكر الإنسان لا بأس لكن تقول يا خير الماكرين اغفر لي ما أصبح لأن الله يقول لي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ما تدعو الله باسم تريد أن يكون وسيلة لحصول مطلوبك إلا هو مناسب أرأي ثقال واحد يا شديد العقاب اغفر لي مناسب وش اللي ناسب يا غفور أو يقول يا شديد العقاب عاقبني ما حد قال هذا نعم يعني وقال وقال وقال وجعل الذين تبعوك كفر الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال قائل بأنه وعثة السلام إلى بني إسرائيل واليهود هم الذين كفروا به نعم فالآن الواقع حارم لأن صار هم فرق اليهود نعم لا هم ما بيجن ما يمكن هذا Länsiä, koska isän kanssa. Olen täällä. Olen täällä. Olen täällä. Olen täällä. Olen täällä. Olen نعم بطريقة غير مباشرة بطريقة غير مباشرة من اللي يحكم فهم تصارف ايه صحيح لكن ما ما ما النصارى ما ترى انها فوق هؤلاء يعني بمعنى انهم يخافونهم ويتوددون إليهم نعم ايش ايش ايش نعم نعم لا في شيء بارك الله فيك أن تمنعهم من هذا هل تستطيع أن تمنعهم من هذا لأنهم لا يقرحون أخوتهم بارك الله لكم فيهم أنتم أخوتهم فتحشرون معهم في النار ما يقتربهم أحد أبدا لا تفكر واحد يقترب بأن يقول إن الكافر خلة لا نصان ولا يهود ولا غير والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأسرق لنا خويله <تحدث> نعم إيش نعم في شيء بارك الله فيك أنت منعهم من هذا هل تستطيع أن تمنعهم من هذا لأنهم لا كرهن خوفهم نقول بارك الله لكم فيه أنت مخوته فتحشرون معهم في النار ما يغتر به أحد. أبداً لا تفكر واحد بيرغتر بأن بأن يقول إن الكافر خلة، لا نصاني ولا يهودي ولا غير والله يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلوا بين أخوي. أبداً. لا, لا لا لا أنا ما أظن أن, إن إنسان في قلبه إيمان. يسمي يسميهم إخواناً والله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَعْمَلَتْ تَخَدُوا عدو وَعَدُوَّكُمُ وَلِيَعْمُ وين الْخُومِ؟ <تقال> ها؟ ها؟ ماذا؟ الله أعلم هل هو بصرطة جبريل أو بغير ذلك؟ الله أعلم أو قال الله كن فيكون <تقال> <تقال> نعم تووفيق ورفعك الي يعني تكون يوم نعم تايد هاي كيف تكون يعني كان يوم القيامه يوم فيها بعد مو مو وفات يعني في المستقبل لا ان شاء نعم <dış> هالاستئماع هذا لأن الراف بعد الوفاة متوافيق ورافع والبهبات ولا والبهبات والوفات اللي تريد ما تكون إلا بعد الراف نعم متى يعني في آخر الزمان لا لا يُتوفى في الأرض نعم قلنا إحنا أن لا صاحبنا كلامه بصوت المسمين دائما لمن قلنا وكلمه بواحد يجينا إن شاء الله بالفوائد. شكرًا. شكرًا. الله عنك. نعرف أن لا يجوز التعامل باسماء الله في شيء من تعقيل أو تنفيذ أو طعيف. نعم. نعم. والماكر من صفات المخلوقين. نعم. فكيف نصفها؟ يعني وجه الذي نصف فيها؟ إيه نعم نقول ماكر يعني قبيح. مو مثل ماكر أنا. مكر زيد وعبي وعبيد. شكرًا. مثل السمع والبصر وغيره من الصفات. تثبت لله لكن على على وجه لا يماثل المخلوق نعم شيخ الله يجزاك خير رسول صلى الله عليه وسلم عندما أسرى به رأى موسى عيسى وتصلى وتكلموا طيب يعني النوم فقط في في حالة الرفع فقط كيف لا رأوه في السماء لا أنا قصدي ان الله سبحانه وتعالى رافعا اليك يعني الرفع المتوفى قلنا ان توفي هو النوم نعم فيكون فقط في حالة الرفع في حالة الرفع نعم إذا وصل السماء يعني يستيقظ هنا هذا هو نعم شرح الله إليك طيب يجوز وقال لهم أصدقاء كفار والله إذا كان بس مجرد قول باللسان يعني صديق بمعنى أنه لم يظهر العداوة فقط يتسامح فيه لأن الكفار كما تعرف بعضهم يظهر العداوة ويبرز عجاوه وبعضهم بيننا وبينه وبينهم عهد ولهذا خزاعه قبل أن تسلم يقال فيها أنها عيبة نص للرسول عليه الصلاة والسلام وهم كفاء نعم. لا أحد الآن أصبح كلمة صديق يخاطب بها كلمة ليس بعربي ورفيق مع أن رفيق رفيق من ألقاب الرفيق فلان أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ثم إليه مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنت فيه تختلفون أحكم بينكم الحكم لله عز وجل كوناً وشرعاً فهو الحاكم كوناً وهو الحاكم شرعاً أما حكم الكون فهو نافذ على كل أحد ولا يستطيع أحد أن يتخلص من ولا أن نعانده وأما الحكم الشرعي فإنه باختيار المحكوم عليه فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلك إذن حكم الله انقسم إلى قسمين كوني وشرع فالحكم الكوني ما يقدره الله على عباده ولا يمكن التخلف عنه ويتعلق فيما يحبه وما لا يحبه فيحكم كونا بوقوع الطاعات وهذا مما يحب ويحكم كونا بوقوع السيئات والمعاصي وهذا لا يحب لكنه عز وجل يحكم به كونا لحكمه ومصالحها عظيمة أما الحكم الشرعي فهو ما قضاه بين العباد شرعا وهو الذي جاءت به الرسل وأصله أوامر ونواهي. افعلوا كذا لا تفعلوا كذا ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به بل قد يتخلف عنه كثير من الناس وها هو أن الرسل يرسلهم الله عز وجل يتبعهم أناس قليلون وأناس كثيرون بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأيته النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيتخلف الحكم الشر الحكم الجزائي بعض العلماء قال إن هناك قسما ثالثا للحكم وهو الحكم الجزائي الذي يحكم الله فيه بالجزاء على من عمل إن خيرا فخير وإن شرا فشر وعليه يتنزل قوله هنا فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون أيحكم بينكم حكما جزائيا يحكم بينهم حكما جزائيا ويعقب ويعقب هذا الحكم المآل إما إلى الجنة وإما إلى النار فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون قال تعالى فأما الذين كفروا الف هذه عاطفة على ما سبق عطفة فريع أي أن ما بعدها فرع عما قبلها يعني هذا الحكم يكون على هذا الوجه فأما الذين كفروا فأعذبهم وأما هنا شرطية تفصيلية يعني أنها تفيد التفصيل كما في قوله فأما من أعطى واتقى وأما من بخلى واستغنى وهنا قال فأما الذين كفروا وأما الذين آمن وقول فأما الذين كفروا فأعذبهم كفروا بمن؟ أي كفروا بالله ورسله والكفر في اللغة السطر ومنه سمي الكفر الذي هو قطاء طلع النخ ويسمى في اللغة العامية الكافور فالذين كفروا ستروا ما عرم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال والصحة وغير ذلك حيث لم تظهر عليهم آثار هذه الأشياء فآثار العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره هذه أثر العقل ومنه سمي العقل حجراً لأنه يحسر صاحبه عما يضره لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك بالإيمان بالله ورسله لذلك سمو كفارا أي إيش ساترين لما أن الله به عليهم من نعمة العقل التي مقتضىها الإيمان بالله ورسله قال فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم العذاب فعل ما بهم شقطا فعل ما به شقطا أو حصول ما به مشق سواء كان عن ذنب أو غير ذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن السفر قطعة من العذاب وقال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه يعني هذا عذاب مشقة ومن عذاب المشقة عذاب العقوبة لأنه شاق على المعاقب وهنا المراد بالعذاب هنا عذاب مشقة العقوبة، وعدبهم عذابا شديدا الشديد يعني القوي العظيم في الدنيا والآخر في الدنيا قال العلماء أن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير ذلك، وما يحصل لهم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجizia وغير ذلك، فعذابهم يكون بألمهم القلب وعلمهم وعلمهم البدر، ولهذا قال أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا، أما عذابهم في الآخرة فظاهر. يعذبون في الآخرة بماذا؟ بالنار يعذبون في, ال... في الآخرة بالنار وهم لا تتخطَّاهم العقوبتان أو إحداهما يعني إما أن يحصل لهم هذا وهذا وهو الغالب وإما أن يحصل لهم عذاب الآخرة ولا بل ولكن ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل لهم العذاب في الدارين قال في الدنيا والآخرة الدنيا هي هذه الحياة التي نحياها ووصفت بذلك لوجهين الوجه الأول لدنوها لأنها سابقة على الآخرة فهي دانية والوجه الثاني لنزول مرتبتها كما يقال دنيا وعليا فالدنيا نازلة المرتبة عن الآخرة مهما بلغ نعيمها مهما بلغ نعيمها فإنها نازلة عن الآخرة لأن نعيم الدنيا إذا حصل فهو مشوب بالكدر كما قال الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسر وقال الثاني لا أطيبا للعيش ما دامت منقصة لذاته بالذكار الموت والهرم فمهما نعم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها دان ولهذا وصفت بالدنيا أما نعيم الآخرة فقد قال الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا الدنيا وصفت بذلك لوجهها الأول اللي وراء آدم أنت أي نعم. أول لدنوها. نعم. ثاني. إنها ثانية يعني أقل من. دنو ومرتبتها ومنزلتها. نعم. وأما قولها الأخيرة فوصفت بذلك لأنه متأخرة متأخرة زمنا. لا مرتبة، فهي في المرتبة فوق الآخرة، لكن زمنا زمنا فوق الدنيا نعم فوق الدنيا، لكنها زمنا متأخرة. قال وما لهم من ناصري يعني هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون من ينصرهم منه أي من يدفع عنهم هذا العذاب لا أهل ولا مال ولا صديق ولا قريب ولا أحد من الناس يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تويه ومن في العرض جميعا ثم ينجيه كلا وقوله ما لهم من ناصرين ما هذه نافية وهل هي حجازية ها لا لماذا يا ما معنى الترتيب الترتيب الاسمي نعم وهنا على اسمها لأن لهم خبر مقدم طيب من حرف جر زائد زائد من اعرابا مناصرين مبتدم وأخر مرفوع بالياء واللي بالواو هو عندنا شيء يرفع بالياء يا جماعة ما يوجد في الدنيا كلها إلا كان لغة غير عربيه ما ند مرفوع بالواو المقدر وجودها في محل الياء ومن عمضه لاشتغل المحل بحركة غلط. حرف نعم، بحرف، بالحرف المناسب أو الذي جلب من أجل الحرف حرف الجر الزائد. <تصفيق> ولولا من لكانت ناصرون وما له ناصرون. ثم جاء بالقسم الثاني قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم والرب عز وجل كرر هذا دائما في القرآن يجمع بين الإيمان والعمل الصالح لأنه لا إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان بل لا بد من الأمرين آمنوا طيب وهنا حذف المؤمن المؤمن به فنقدره على أعم ما يكون ونقول آمنوا بما يجب الإيمان به وذلك بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره عامل الصالحات أي عامل الأعمال الصالحات والأعمال الصالحات هي التي تكون لله وفي الله أي أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله يعني خالصة صوابا كما قال الفضيل المعياض رحمه الله خالصة لله صوابا يعني على السنة هذا هو العمل الصالح فإن لم تكن خالصة فلنست عملاً صالحاً بل هي مردودة على صاحبها لقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإعبادة ربه أحداً وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأما الموافقة أو الصواب كما قال الفضيل فلي فلقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يقبل عمل إلا بموافقة الشر فعما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ألف واقعة في جواب أما الشرطية ويوفيهم فيها قراءتان نوفيهم ويوفيهم فأما على قراءة فيوفيهم ففيها التفات من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب صح لين قال لين قال بالأول فأوعذبهم وهنا قال فيوفيهم وهذا ضمير غائب وأما على قراءة النون فنوفيهم فيهم ف فيها نوع من الالتفات من ضمير الإفراد إلى ضمير الجم فوعذبهم ما على كل حال المصحف اللي عندي ما كتبه القراءة الثانية لكنها غريض احتاج انها تكتب طيب قال فنوفيهم فيوفيهم على كل حال سواء نوفيهم او نوفيهم ففيها شيء من الالتفات وقد ذكرنا فيما سبق ان الالتفات فوائد او فائدة منها شمال تنبيه, تنبيه المخاطب كيف كثيرة واحدة ثم إذا كان الكلام على نساق واحد ثم يتغير هذا النساق ينتبه صحيح هذا؟ هنا وطرق تنبيه المخاطب كثيرة منها إذا كنت تتكلم باللسان كان بعض الكلمات مثل ترفع صوتك أو تخفص صوتك أو ما أشبه ذلك هذا من التنبيه كذلك الالتفات من ضمير إلى آخر هذا يوجب تنبه المخاطب طيب على الفاجة الثانية أنه إذا قال فيوفيهم أجورهم يوفيهم أجورهم صار فيه شيء من تعظيم الموفي من تعظيم الموفي لأن, لأن تعبير المتكلم عن نفسه بصيغة الغيبة قد يوحي بالتعظيم كما يقول الملك يأمر بكذا وكذا ويعني نفسه هذا فيه شيء من التعظيم فيه أيضاً شيء من إكرام ال الذين عملوا الصالحات من إكرام ال الذين عملوا الصالحات فيوفيهم كيف ذلك؟ لأن ذكر منة الله عليهم بصيغة التكلم. أعظم من ذكر المنة بصيغة الغائب يعني أن هذا فيه شيء من, من الإكرام من الإكرام لهم وقد قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فجعل كأنهم الذين أحسنوا مع أن المحسن هو الله محسن لديهم في العمل وفي ثواب العمل وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فمن أجل إكرام هؤلاء لم يخاطبهم الله بصريح المنة فيقول فأوفيكم أو فأوفيكم فقال فيوفيهم إذن فائدتان تعظيم المتكلم نفسه والثاني إكرام المثاب إكرام المثاب أما على قراءة النون فف التعظيم فيها واضح التعظيم فيها واضح فنوفيه لأن ضمير الجمع المضاف لله عز وجل أو الذي يراد به الله عز وجل نعلم علم اليقين أنه لا يراد به الجمع الذي هو التعدد إنما يراد به التعظيم طيب فيه أيضا إكرام المثاب بالنون إكرام المثاب لأنه إذا ظهر إكرامهم بصيغة التعظيم فإن الثواب الواقع من العظيم ها عظيم يكون عظيم وعلى هذا فيكون على القراءتين فيها ثلاث فوائد الاتفاق على قراءتين على فيها ثلاث فوائد الأولى تنبيه, تنبيه. ثاني وهذا ثاني تعظيم الموفى والثالث اكرام الموفى. إكرام الموفى نعم قال فيوفيهم اجورا اجورهم لماذا نصبت وقد استوفى الفعل معموله يلا هداية الله ها يوفى فيهم ويوفى فيهم اجورهم اجورهم بالثاني يوفى تسمح علينا اصلهما المبتدا والخبر هل اصلهما المبتدا والخبر كل مفعولين في الأصل المتراحب لا يا شيخ هذه قاعدة من من اكثر القواعد هذه لا لا لا, لا ما إيه؟ هم, الأول هم الثاني. إيه؟ لكن هل أصل المفعولين المبتدا والخبر اولى لا لا, لا. اذا ابطلت القاعده قلت لا لا ظننت زيدا فاهما هذا أصل المبتدا والخبر يعني ظنوا وأخواته تنصب مفعولين أصلهما الخبر. طيب فيه كلمات أخرى تنصب مفعولين ليس أصلهما المتداول الخبر. يسمونه من باب كسر. نعم من باب كسر بعضهم يقول من كسر واعتر. هذه من باب كسر واعتر تنصب مفعولين ليس أصلهما المتداول الخبر. طيب يعني في أجورهم أجورهم أي جزاء أعمالهم. اللهم لك الحمد انظري لهذه المنّة كأنها أولئك عمال يستحقون الأجر ولا بد حيث سم الله جزاءهم أجرا والأجر من المستاجر حق يجب دفعه ولكن هذا من فضل الله عز وجل وكرم لأن الذي أوجب الأجر على نفسه من؟ الله عز وجل الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك على نفسه لم يوجبه أحد عليه لو شاء لأمرنا ونهانا ولزمنا أن نطيعه بدون عواء لأنه ربنا وخالقنا وما نعمل فإنه فإنه لا يقابل ولا واحد بالملايين من نعمه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته صلى الله عليه وسلم فهذه الأجور التي هي جزاء الأعمال والتي سمى الله أجرا سماها الله أجرا كالأجرة المفروضة على المستعجر لم يوجبها أحد على الله بل هو الذي أوجب على نفسه هذا الأجر قال ابن القيم رحمه الله ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذب فبعدله أو نعم فبفضله والفضل للمنان. اللهم لك الحمد. فالحاصل أننا ليس لنا حق على الله واجب. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم اللهم لك الحمد. نعم. طيب فيهم أجوره أي جزاء أعماله. وثمي أجراً كأجر المستعجر الواجب عليه ولكن الذي أوجبه من؟ الله قال والله لا يحب الظالمين ختم الآية بهذا مناسب لأنه لما بين أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات يوفون وجورهم بيّن أنّ, أن هؤلاء قد قاموا بما يلزمهم وأنهم لم يظلموا أنفسهم ولذلك أتابهم الله عز وجل هذا الثواب العظيم وأنهم وأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم فلو أشركوا بالله لحبط عنهم ما كانوا يعملون وبطل عملهم لكنهم أخلصوا لله ولو ابتدعوا في دين الله ما قبله الله منهم ولكنهم اتبعوا شريعة الله فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وفي العمل فكانوا أهلاً لإكرام الله عز وجل أما الذين كفروا واستحقوا العذاب فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت الله وعقابه والعياذ بالله وعدم محبته ثم قال تعالى ذلك نعم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ذلك المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران رحمكم الله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل عمران إلى آخره فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تلوه عليك أي نقرأه عليك متتاليا يتلو بعضه بعضا ولكن بواسطة كبريل عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال نتلوه عليك من الآيات من الآيات هذه من قال بعضهم إنها بيانية تبين المشار إليه في قوله ذلك وقال بعضهم إنها تبعِذية أي بعض الآيات ولكن الصواب الأول وأنما تلاه الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كله آيات والآيات جمع آية وهي في اللغة العلامة العلامة على الشيء تسمى آية، كما قال تعالى أول من كلهم آيةً أي علامه علماء بني إسرائيل، وقال تعالى وآية لهم الليل نصدخ منه النهار يعني علامة على قدرتنا، وما أشبه ذلك من الآيات؟ ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا إلى عامله في خيبر أن يعطيه وساق من أو ساق من التمر قال فإن طلب منك آية أو قال أماره فضع يدك على ترقوته على هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للعامل إذا بعثت إليك بع مبعوثا فإن علامته صدقه أن يضع يده على الرقود نعم قال من الآيات والذكر الذكر والمراد به ما تل والمراد بما تلاه الله من الآيات القرآن وكذلك الذكر والذكر يطلق على نهان منها الشرف كما قال تعالى وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ أي شرف شرف عظيم ومنه قول تعالى ورفعنا لك ذكرك أي شرف ويطلق الذكر على ما يحصل به التذكُّ فيس فيسمى الكلام الجيد المجتمل على يسمى ذكر. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكر أي تذكر. ويطلق الذكر على ذكر الله عز وجل كما قال تعالى فإذا قضت المصلاة فاذكر الله قيام وقوله والمراد به في هذه الآية المعنى الأولى الشرف وما يحصل به التذكير فإن هذا القرآن لا شك شرف لمن تمسك به وقام بحقه فإنه ينال شرف الدنيا والآخر وسعادة الدنيا والآخر ولم يشرف العرب ولم ينال السعادة والنصر والظهور إلا حين تمسكوا به ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور والنصر وصاروا إلى ما ترون ولن يعود لهم مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما أشبه ذلك إلا إذا رجعوا إلى الإسلام مهما بلغوا في في الدعاية فيما يتعلق بالقومية والعروبة وما أشبه ذلك فإنها لن تفعهم لن تزيدهم إلا دمارا كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا لن تزيدهم إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل طيب هذا القرآن أيضا ذكر من جهة التذكير ذكر من جهة الشرف وذكر من جهة التذكير لأن كل إنسان يقرأ القرآن بحضور قلب فلا بد أن يتأثر به إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لا بد أن يتذكر به فهو موعظ عظيمة حتى لغير المؤمنين إذا سمعوه وهم يعرفون آياته أي معانيها فسوف يتعظون به سوف يتعظون وما وقع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ حتى أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم فإن تولوا فقل أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عاد وَثَمُوْحٍ قالوا أمسك أو هم أمسكوا وضعوا يديهم على فمه من شدة ما يعلمون من هذه المعاني العظيمة وقولها الحكيم الحكيم يعني للحكمة فالقرآن كله حكمة وهو فاعيل بمعنى مف مفعل وفاعيل بمعنى فاعل فهو فعيل بمعنى مفعل أي محكم مصل وهو فعيل بمعنى فاعل أي حاكم لأن القرآن بلا شك حاكم بين الناس إن انزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس مما أراد الله. لكن هل يأتي فعيل بمعنى مفعل؟ ها هذه بمعنى مصمي. نعم. وهي ثعيل بمعنى. مفعل. كيف بمعنى؟ مفعل؟ هي بمعنى محكم. هذه بمعنى محكم. هذي على على مثل جريح بمعنى مجروح قتيل بمعنى مقتول يعني ترد هذا فعل بمعنى مفعول ومفعل أي ترد لما لم يسمى فعل فالقرآن محكم والقرآن أيضا حاكم نعم شو قال تعالى وما لهم والندماء قل ندماء لنا في جزير نعم من لا ينتهي هنا الخبر شبه جملة لي صح أن تكون لذيذ. وإذا كان الخبر شيف جملة يصح أن تكون حجازية. نعم. ها؟ أليس كذا لي؟ لا. ليس كذا. من أين لك هذا الدل... هذا الكلام؟ ما يقولون لابد من ترتيب إلا إذا كان الخبر ضرطة أو جار مجهول. من قايل؟ مالي خلنا نبنى مالي. لا. ارجع <تصفيق> <تصفيق> ارجع مالي. في قوله وَسَبْقَ حَرْفِ جَرِّ نَظَرْفٍ كَمَا بِأَنْتَ مَعْنِيًّا أَجَازَ الْأَلَمَةِ أي يعني معناه مفعول الخبر ولهذا ما بي أنت معني على الترتيب فأمت فورس ومعنيا هو الخبر أما, أما بي فهي مفعول فهي مفعول الخبر يعني يجوز أن يتقدم معمول الخبر إذا كان ظرفا أو جاره مجنون هذا ما نكلم مالي عرفت إلا لا طيب نعم إيش معنى ثالث للذكر ما, نعم. ما يراد في هذه الآية أنه لله؟ ذكر, الله؟ إلا ذكر الله لا بعيدا القرآن مهوبا يعني ذكر الله سبحانه إلّا لكن الذكر الله نريد الذي ذكر الله في القرآن إذا قال المسارف ذكر الله لا يعني ما تصلح الآيات هذه أن تكون. ذكر لا ما تصلح. ولهذا يو... ما يقال مثلًا لما قرر قرآن إنه ذكر الله إلا بمع... بالمعنى العام لأن كل عباده فيها ذكر لله لكن الذكر الخاص هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما شاء الذكر الخاص ذكرهم بالمعنى العام. نعم. يوم أمس كان نشوفون ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أحقا لو أمس. هل يجعل ذلك على أن عذاب الدنيا أكبر من ثقتهم عذاب الأفضل؟ إيه هم يخافون لأن بعضهم يعرف أن الرسول صادق لكن عندهم عناد والعياذ بالله في يعني أن في لكن أفرأيت من اتخذ إله هو واه الله على عنه وختم على سنه وقلبه وأجعل عذاب صريق شاو فمن يهدي من بعد الله نعم نعم شيخ ذلك رحمة عليك من الآيات آيات علي يعني تختص بما ذكر من عيسى وعلي إبراهيم <تصفيق> نعم يعني الخطاب إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم هل تقتص بما ذكر من عيسى؟ عنا قلنا ذلك أي مديح للمشار إليها قصة قصة ما يمكن شيخ نقول ذلك يعني ذلك قصة عيسى وغيره <تصفيق> السر <أنا> على على المشار إليهون <تصفيق> في هذا القصة. نعم. شو؟ أخذنا من كيف؟ أخذنا من فؤاد كيف؟ من أن بعد السؤال هو السؤال من السامع سامع. نعم. وكذلك حم أنا حملنا التفكير في المعنى. إيش؟ التفكير في نعم. هذا ممكن. لكن حملنا التفكير قد يكون من باب التنبيه. لكن ما خالب هذه هذه هاد فأجتين غابت عنه هذه فأجتين صحيحات نعم شير. <تصفيق> <ممتدرق> <شخير. تصفيق> <صفيق> شيخ قول الله تعالى هم الذين كفروا فأديهم مع هم الذين كفروا فأديهم مع كفر عذابا شديدا الدنيا ولا هذا عد... يعني عذاب الدنيا يعني يكونوا بحسوا ما بماهم ولا يظاهر <تصفيق> وغير ظاهر يكون ظاهر وغير ظاهر ظاهر الاثر وغير ظاهر اللي في القلب نعم ربما يعني على بعد الدعاء من من نعم وكذلك حضر التفكير في المعنى ايش؟ وحضر التفكير في المعنى اي نعم هذا ليس نظير تضيف ايضا الفوائد الاتفات ممكن لكن عمل على التفكير قد يكون من باب التنبيه اي لكن ما خالف هذه هذه فاجتين رابط عندي هذه فاجتين صححتها نعم الشيخ قال الله تعالى hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on hyvä. Hän on ربما, ربما يعني على بعد أيها الإخوة هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل وجزاكم الله خيرا مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة هاتف رقم ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر صندوق البريد رقمه ألف واثنان